يناديها فتبتعد ويدعوها فما ترد حتى إذا ألمت بها الأحداث ونزلت بساحتها الأوجاع جاءت إليه مطرقة ذليلة إنها نفس المؤمن كلما يذنب يتذكر أن له ربا يقبله يتذكر أن له ربا أن يؤ. أناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا وناديها وأصرخ أل تتوبي فترفض أن تعود وأن تتوبا أناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا أنا ديه أصرخها لتتوب فترفض أن تعود وأنت توبا وتبحر وال يخطها يزيف دربها الخفي العيوبا ويلقيها الهوى سكرى بأرض يا بابي لا ترى فيها حبيبا وتنظر علها تلقى خليلا فياتي الصمت مكتما تبعث ردها دوما العجيبا اناديها واصرخ اجتوبي فترفض ان تعود وان تتوب وتبعث ردها عجيبا أناديها وأن هل تتوب فترفض أن تعود وأن تتوبا وتدرف دمعها والهم يكوي حشاها والأسى يذكي لهيبا، ويأتيها صدى الأعماق يبكي أطعت الإثن خالفت الطبيبا غرقت وقد رميت الطوق يوم. وكنت كمن رمى شيئا كئيبا تبعث ردها دوما عجبا، أناديها وأصرخ هل فترفض أن تعود وأن تتوب، أناديها وتأبى أن وتبعث ردها دوما عجبا، أناديها وأصرخ. هل تتوب فترفض أن تعود وأنت توبة ركبت مراكب الشهوات حتى جنيت الشوك حصلت الذنوب وتمضي في فلات الهون عطشا مزعزعة الخطاة تشك الكروبة تعثر فوق رمل من جحيم وشمس, وَشَمْسُ الْعُمْرِ تُشِقُّ وَالظَّهْرُ بَا وتبعث ردها دوما عجيبا اناديها واصرخ هل تتوب بي فترفض ان تعود وان تتوب اناديها وتقب ان تجيب وتبعث ردها دوما عجيبا اناديها واصرخ هل تتوبي. فترفض ان تعود وان تتوب وتبحث عن هدى يسقي حماها وعن روض تشاهده قريبا وتصرخ صاحبي أمسيت حيرا وقلبي جاء للمولى منيبا فمد يديك عانقني بحب فما زلت المؤدب والأريبا وتبعث ردها دوما عجيبا أناديها وأصرخ تتوب تتوبي فترفض أن تعود وأن تتوبا أناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا أناديها وأصرخها لتتوب فترفض أن تعود وأن تتوب ركضت تجاه محرابي أناجي إلهي كت من خوفي أذوبا أتت نفسي إليك تريد عفوا فشفعني بها كل مجيبا رجوتك أنت تصلحها إلهي وتمنحها الأمان لكي تتوبا تنهديها وتردها أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا هل فترفض أن تعود وأن تتوبا أناديها وتأمى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا أناديها وأن صلخها التتوبا فترفض أن تعود وأن تتوبا رجوتك فرض عنها يا إلهي ومن يعطى رضاك فلن يخيبا فإن نفسي زكت فالشر ولا الإنابة منها طيبا من يطاردك فلن يخيبا فان النفس زكَت فالشر ولا وفا حشدا لنابت منها طيبا ها وأصرخها لتتوب، فترفض أن تعود أنا الآن أحببي، قدمت لكم نفائس الحروف عقدا من اللؤلؤ المنثور، أتوج به تلك الصدور. هو جهد المحب المخلص لإخوانه، فعذرا على التقصير، فأمثالكم. تهدى لهم مهج النفوس والأرواح ثبتكم الله وجمعكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة خالد بغانم للإنتاج والتوزيع جدة حي العمارية شارع الستين هاتف رقم 644 9354 وهاتف رقم 644 035 تسعة سبعة خمسة فاكس رقم ستة أربعة خمسة واحد اثنان واحد ستة وللاستفسار جوال رقم صفر خمسة صفر اثنان سبعة واحد ثلاثة ثلاثة أربعة ثمانية صندوق بريد رقم واحد صفر أربعة صفر سبعة خمسة الرمز البريدي اثنان واحد 3-3-1 محبكم في الله طارق جابر